الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واتسند سنته إلى يوم الدين أنا بعد فقد تردم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بمسائل الشكوط في الطلاق وقد تقدم بيان مقدمات الشكوك وما يأثير من الوصوصة في الطلاق وبينا هدئة الشريعة الإسلامية في ذلك وقد اعتنى أين في الإسلام وفقهائه ببيان الأحكام المتعلقة للشكوك سواء كان في العبادات أو كان في المعامنات ومن أشهر المواضع التي تبحث فيها مسائل الشكوك كتاب الطهارة وكتاب الصلاة عند ديان مسائل الشك في ذات التهو وكذلك أيضا تذكر في ذات الآلية جملة من مسائل الشكوك وكتاب الطهارة والصلاة وجملة من مسائل الصومي والحج ثم في كتاب المعاملات أكثر ما تقع من مسائل الشكوك ويأتني العلماء رحمه الله ببيانها في باب الطلاق وتعم بها البلوى فيكثر عنها السؤال وتكثر منها الشكوى وفي الحقيقة ذكرنا ما, ما يتعلق بالشك في الطلاق إلا أننا نتبه أن الشك قد يقوى على الإنسان ويتسلط عليه إلى درجة يفقد فيها التحكم في نهده وفي هذه الحالة ربنا بلغ به الأمر أنه يتلفظ بالطلاق حقيقة مع أن الله مطلع على سريرته وقلبه أنه لا يريد الطلاق وأنه لا يفقده ولكن تهجم عليه المساوث شيء عنها شيء حتى يصبح يتكلم ويهدي وحينئذ الأشفى أنه قد وصل إلى حالة يسقط عنه فيها التكليل ولذلك كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يراعون درجات الوسوسة والشكوف في الطلاق وهناك درجات اتداء الطلاق وفي اتداء الوسوسة وفي اتداء الشكوف ودرجات مستخلة أشبه بالمرض فبثلها ينظر لفقيها لا يتعجل بالفتوى في فيها وعليها أن يذكر حال السائل وأن لا يتعجل في الجواب وهذا من فقه الفتوى ولذلك كان بعد العلماء رحمهم الله يحذر في المتائل الفتوى في الطلاق والشكوك ويتريد في جواب السائل خوفا من أن يفتيه بتحريم ما أحلى الله عليه دون استبيان من حاله قوله رحمه الله من شك في طلاقه وشرطه لم يلزم الشك في الطلاق له صورة الصورة الأولى أن يكون شكا في وقوع الطلاق والصورة الثانية أن يكون شكا في حصول الشر الذي ركت في الطلاق على وقوعه والحالة الصورة الثالثة هي الشك في عدد الطلاق ففي الحالة الأولى يشق في وجود الطلاق وعدل من وجوده هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ وحينئذ يلزم شرعا بالرجوع إلى الأصل ويقال له الأصل العدم حتى يدل الدليل على الوجود ثم هناك أصل ثاني وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل أن الزوج زوجة وأنها امرأة حلال لك بحكم الله عز وجل فأنت باقل على هذا الأصل وتستطحبه لعدم قوة المجين وعلى كل لا تقلق عليه زوجة مثال ذلك لو أن شخصا جاء الشيطان فقال له تلفظها بالصلاة قال ما تلفظ تلفظ ما تلفظ فأصلح في شك هل ضلق زوجته أو لم يضلقها فلوقع منه الصلاة أو لم نرأ أو نبثت شبتاه وتحركت وشك هل تلفظ بالصلاة أو لم يتلفظ فجميع ذلك وقال له الأصل أنك لن تتلفظ حتى يثبت أنك تلفظت وقلت الطلاق هذا بالنسبة لوجود الطلاق هل وجد منه طلاق أو لم فنقول الأصل العدم حتى يبدل الضريع الوجود ثم نقول هذه زوجته لأن القاعدة الشرعية تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان فالذي كان أنها زوجة فالأصل بقاء ما كان وهي كونها زوجة ثلث على ما أي على حال الاسمة والزوجية وهو ما يسمى يعني في حكم الاسحاب اتحاب حكم العقل أن النوع الثاني وهو شخ الشرق قال إن فعلت كذا وكذا فامرأت في طالب ثم شك هل فعل أو لم يفعل أو قال في شرق عدمي إن لم أفعل فزوجتي طالب وشكا هل فعل فإن لم أفعل فزوجة طالق هل فعل فزوجته لم تطلب أو لم يفعل فزوجته طالق ففي هذا الشرط من الغلماء من قال يفرخ من الشرط العدمي إن لم أفعل إن لم أقل لأن الأطل العدم وغيره وهو الوجود والصحيح أنه لا فرق بين العدمي والوجهدي وأنه إذا شبكت الشرط هل تحقق حتى يقع الطلاق قولا نتحقق فإنما نقول تبقى على القصد أن لا طلاق حتى تتحقق من وقوع الشرط وشبوط مثل ما تقضل معنا أنه لا وجود الطلاق وعدم في كنسة صورتين الأولى والثانية الشك في الوجود وعدم الشك في الشرط وتحققه يكون التردد بين وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق فحينئذن يتردد بين الأمرين بينما يوجد السبوط ووقوع الطرار وبينما يمنع من وقوع الطرار ويدل على بقاء الزوجية لكن الصورة الثالثة أن يتحقق من وقوع الطرار ولكن لا يدري كم طلق زوجته فقال قلت لمرأتي أنت طالق وعشق هل طلقتها طلقتي أو طلقه هل طلقتها ثلاث أو إحناتين أو واحدة فنقول يبنى على الأقل قال لها أنتطالكم أنت أنت هذه ثلاث تطريقات في الأصل إننا منترفض بالطلاق ناويا بالطلاق ثلاث فما تقدم معنا أنه تنفذ عليه الثلاث نجس واحد أو كلمة واحدة كما قضى بيامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانعقد عليه ثواد الأمة الأعظم ولا مخالف له من الصحابة في مواجهة حينما أفتاده على مندر رسول الله سبحانه وتعالى فإذا تلقف بهذا فإن الأصل أنه ملزم به بالثلاث لكن لو أنه شكح للذي قاله اثنتين طلقتين أو طلب ثلاث تطريقات فإنه يبني على اثنتين لأنه إذا شكه وطلق واحدة أو اثنتين لا يشف أنه طلق واحدا والشك في الطلقة الثانية هل وقعت أولى امتقال وإذا شكه وطلق طلقة أو ثلاثا فإنه يبني لأنه اثنتين وقعت ولكن الشك في الثالث هل وقعت أولى امتقال فالأصل أنه يبني على الأقل وقضينا هذه المسألة وذكرنا كلام ابن ما رحمه الله فيها وأشرنا إلى قاعدتها الأصلية أن اليقين لا يزال بالشك وذكرنا الفروع التي زناها الظلماء في المسائل المتقدم معنى في كتاب العبادات فيقال من شك هل طلق طلق ثاني أو ثلاثا دنى على ثاتين ومن شك هل طلق واحدة أو ثنتين دنى على واحد إذن فتناه الصور وقوع الطلاق وعدم وقوعه والشك في الشرف هل وقع يقع الطلاق أو لم يقع ولا طلاق أو الشكل عدد فإن الكل يبني فيه الزوج علي أن الزوج زوجته حتى يتحقق من ثبوت موجب الطلاق وهذا من رحمة الله بعباده ويسر الله عز وجل على هذه الأمة التي وضع عنها الآصار ولو تصور المسلم أن الله آخذ كل من شكل بشكل لم استقامت الحياة للإنسان فقل عن تجني إنسان إلا وقد اكلاه بشيء من حديث النفس في أند من أموره ولذلك لو فتح ذا بالوصفة لأصبح الناس في عناء وضيء وحرط لا يعلمه إلا الله الحمد لله الذي لقف بعذابه ويسر علينا وهدانا لهذا ونقلنا لنه بديا لولا أن هدانا الله وإن شك في عدده فطلقة وتضاح له وإن في عدده فطلقه هو الواقع الجملة هذه تحتاج لتفصيل لأن نقول إن في عدده هذا إلى شك واحدة أو اثنتين وقال واحدة أما لو شك اثنتين أو ثلاثا فإنه يبني على اثنتين قولا واحد عند العلماء أما من شكه هل طلق زوجته طلقتين أو ثلاثا بنا على طلقتين لأنه متيقن أنها طلقتين وشاك في الثالجة هل وقع أولاً فقط مثل ما ذكرناه الصلاة والأصل في هذا كل حديث بسعي الخدري رضي الله عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على اثنتين فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا فإضمي على, على ثلاث ثم إذا تشهد فليسجد سجدتين قبل أن يسلم الحديث هذا الحديث الثابت الصحيح كما في رواية عباس أصل عند الغلماء رحمه الله في البناء في البناء في على الأقض فمن شكه الصلى واحدة عن هذين بناء على واحدة ومن شكه في ذكاة هل أخرج كل الذكاء أو نص الذكاء بنى على أنه أخرج نصها حتى يتحقق إنه قد أدى حق الله بأداء الكل يجب عليه إثمان وإذا في الصوم هل طلع الفجر او ما يطلع فإن ومن شك في الصوم هل صان المرأة اللي كان عليها انشداد أربعة وعشر أو صانت أربعة عشر وتسعة عيان بدأت على أنها حتى تتحقق من يوم العاشر ومن شكها الصانع الشهرين وتتابعين أو بقي له يوم أو يومان بدأ على أنه من نفسه يومين حتى يتحقق هذه كلها في الأعداد وفي لو وفي الزكاة كما ذكرنا لو أنه وجد عليه مئة ألف أشك هل أخرج تسعين ألفاً أو مئة ألف كما أنت على يقيني من تسعين ألف حتى تتأكد وشك من المئة فالذي دفعته هو تسعون حتى تتحقق أنك أطملتها مئة يجب عليه السمام والبناء والعكد فلو شك هل بلغ ماله النصاب أو لم يدلغ فالأصل أنه لم يدلغ حتى يتحقق أنه وصل إلى العجل الذي هو النصاب المالي وكذلك أيضا في الحج فمن طافة وشكة هل طافة سبعة أشراق أو ستة بنا على ست ومن ساعة بين الصفاء والمروة وشكة هل, هل هذا الشوخ هو الثالث أو الرابع يقيم أنه ما لم تقم قرينه لو شكة هل هو الخامس أو السابق كما لو وقف على المروة وشكة هل هو في الخامس أو السابق أو شكة وهو على الصفاء هل هو بالشوط الثاني أو بالشوط الرابط لأنه يبني على الأقل وهو الثاني لأنه على يقيم الأقل وعلى شك الجمازات يبني على الأقل وكذلك في رمي الجماز فهو أنه شك هرمى حصائي سبع حصيات أو ست بنى على ست حتى يتيقن عنه رمى السابق وفي المعاملات مثل ما ذكرنا هنا في القلاة فلو أنه مشكأ هل طلق طلقتين أو واحدة ذنى على واحد كما ذكره من صندوق وذكر الواحدة لأنها إن الأصل وما على ذلك على هذه المسألة إن شكه هل طلق اثنتين أو ثلاثا قلنا إنه يبني على اثنتين ولا يبني على واحد لأن الواحد مفروغ منه إنما الشكه هل ما طلقتان أو ثلاث تصديقات وقلنا هل قلنا إنهما طلقتان حتى يتحقف أنه قد طلق التالي. هذا طبعا إذا جئت لأي مثل من هذه النفاء هناك أصل وخارج عن الأصل فذل الصلاة الأصل أنه مطالب بأربع ركعات والله فرضها عليه وذنته مشغولة لها فإذا جاء يقول أنا صليت أربعا أو ثلاثا فنحن متأكدون أن جمته قد فرغت من الثلاث وشكتنا فالرابعة نرجع إلى الأصل أنه لم يؤديها حتى يتحقق أنه أدىها لو طاخد البيت وشكّنه هلوه بالشرط السابع والسادس نقول إن الله فرض عليه أن يطوفى السبهن فإذا تحقق من ستة وجب عليها في السابعة كما أمره الله كذلك هنا في مسألة الطلاق الأصل أنها زوجة ومرأة فإذا شكّها طلقها ثلاثاً هي بائم من أو طلقتين أو طلقها طلقتين ليست ببائمة فالأصل أنها زوجة فكل شيء له أصل إذا أرده ما لا يقوى على رفته فهو من الشكوب والاحتمالات فقط الشك وبنيع اليقين وهذا معنى قول العلماء اليقين لا يزال بالشك فاليقين في الطلاق أنها زوجته ولا يزال بالشك وهو أنه حرمها بالسلام وهكذا اليقين لا يزال الشك اليقين أنه طلق طبق فلا يزال بالشك الثالثة وليعلم أنه إذا شك واحد وإحبثين يقلنه وطلق طلقة واحدة فنا نزيد يقين الواحدة بشكل الثاني وقف على ذلك بطية النساء فإنها مزيدة على هذا الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنان فإذا قال لمرأتيه إحداث ما طالت طلقة المنينة وإنا من طرعت إذا قال لمرأتي إحداث ما طالت طلقة إذا قال إحداثهما طالب فنهو الحالة ثانية الحالة الأولى أن يميز منهي التي طلقها ويعينها في قرارة نفسه والحالة الثانية أن لا يميز لأن يقول إحداثهما ويرصبها هكذا فإذا قال إحداثهما طالب ونوى واحدة منهما مثلا بين امرأتين وأراد أن يخوف الثانية حتى تتأذف بطلاق الأولى فقال لهما حينما تمالأ عليه وعلم أن إحداهما هي الشرط وهي البلاء فقال إحداكما طالق فأراد الثاني أن تخاف وأن توقع على نفس احتمال أنها مطلقة في تركضه ويدخلها الرهد وهو طاقل في قرارة قلبه أن المطلقة خديدة وأن الثانية وهي عائشة ريسة مطلقة فحينئذ إذا عين فقال قصدت عائشة قصدت خديدة عمل بالتعيين إجمعا عمل بالتعيين إجمعا لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وفي الترد يرجع إلى النية وهذا أطرد الشريعة ولذلك إذا قال أحد كلاما محتملا لا يجوز أن يجزم بأحد الاحتمالين حتى يعينه ويقول قصدت كذا أو أردت كذا أما إذا لم يعين ولم يبين فإننا لا نجنه لأن كلامه محتمل والله عز وجل لم يجعل المحتمل كالصريح ولم يجعل واضح البين كالنبهم فكل شيء قد جعل له ربك قدر فلا يجوز أن يرفع عن قدره ولا أن يضع عن حقه فعلى كل حال إذا قال إحداث المطار وعين إحدى المرأتين وجد الحكم بطلاق المعينة التي عينها قيل له من قصد من هي التي هي طالق قال خبيبه أو عائشة شكم بطلاقها فاللفظ متردد ورجع بتعيينه في زوال إذهانه وتردده إلى المتلفظ وهو الزوج هذا إذا قال حجاكم من طالق ونوراحم الحال الثانية اللا أن لا يكون هناك تعيين لان مثلا ها الصور من ان يقول احداث المطالب ويموت ومنها ان يقول احداث المطالب ولم يتمكن من مراجعته ومعرفته ما ماذا قصد حتى نفسه ولم يدعي ان هي فلان او فلان فجهل التعيين فاذا جهل التعيين فماذا القائل من علماء رحم الله ما تحققنا من وقوع الطلاق ولكن لا ندري أيتهم التي تطلق فحينئذ نصار إلى القرعة والقرعة عصم شرعي في إثبات التعليم إذا, إذا, إذا قصد واحدة ونسيها فإنه يعين بالقرعة وقال بعض العلماء لا تطلق لا هذه ولا فر حتى يستيقظ من التي أينها بالطلاة كما طلق قرعهما دائما بامتيهما فاذا قال المرء لامرته هي قد سمط قالت قت الممنوعه وان التي خرجت عليها القرعه كما ذكرنا قالوا بان القرعه دليل شرعي دل عليه دليل الكتاب دليل شرعي تثبت به الاحكام دل على حقوثه دليل الكتاب والسنة وعمل الثلاث الصالح من هذه الأمة فإن القرعة بيّن الله تعالى أن الأنبياء عملوا بها لذلك قال عن نبيه ونفشتها فكان من الحظيم فخرزت عليه القرعة فرميه البحر وكذلك أيضا سليمان عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام عمل بالقرعة وكذلك أيضا كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يعمل بالقرعة كما هو صحيح أنه كان إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه فمن خرج عليها القرعة من سافر بها فهذا يدل أن العمل بالقرعة ولذلك أمل بها الصحابة رضا الله عليه فعمل بها أئمة السلف رحمه الله أجمعين فدل هذا وكذلك الخلق من بعدهم فدل هذا على ثبوتها حجة ولذلك يقولون تثبت حجة شرعا وقدرا الحكم بها شرعا وأما قدرا فإن الله يختار بعباده ويقدر لهم فإن خرجت القرعة على واحد فإنه يكون هو المعين لما قصد من هذه القرعة في طلاق وغيره وعلى كل حال إذا قال إحداؤنا طالت تحققنا أن إحدى الزلجتين طال فإذا هناك أمر لا بد من ذاته وحسن فإما أن تطلق هذه أو هذه قمنا له عين قال ما أتذكر ومسيطه أما لو قال المعين واحد قمنا له تعلمها قال ما أتعلمه فإنه حينئذ يجبر على التعيين فإن امتنع من التعيين امتنع كلتا الزوجتين من تبسينه من, نفسه من نفسها وتمتنع من ذلك فإذا بلغ أمره إلى القاضي أجبره حتى قال بعض علماء يعذر ويسجن حتى يحذر من هي التي حصدها بهذا اللغة ولا يستفعن معه في هذا لأن الطلاق متركب على الحقوق ولأنه يومات عرضنا للإشكال حتى ولو وجدت القرعة وربما خرج على غير المطلقة ولذلك يلدم شرعا لأن القاضي منهلاكي مثل هذا إيصال الشقوق إلى أهلها فالطلاق له شقوق وسبعات وخاصة مع وجود المرأة الثانية لكن لم يقع عليها الطلاق فهو بهذه الطريقة يدرب المرأة التي لم تصل وحينئذ يجب علي المعين فإذا قال نتيف حينئذ يحكم قابل القرعة فمن غرض في القرعة عليها قبل اختارها الله قدرا فينهض الطلاق ويتعلق فيها اثنان فمن طلق إحداهما دائما وأنسيها فمن طلق دائما وأنسيها قال إحداهما طالق الحلافة او مثلاً كانت الزوجتان كانت معقوداً عليهما لم يدخل بهما فالطلق الأولى طلق باعث لما تقدم معنا وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت قدت إليه ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكمة هذه من آثار الشكر وهذا من كمان الشبيع الإسلامية ودقة أهل العلم رحمه الله أنهم لا يبحثون فقط في حكم المسألة وإنما يعتمون ببيان ما يترتب عليها من الآثار وفصلوا في المسائل التي تنبني على الأسود وفرعوا القواعد, القواعد كل هذا حتى تكون النظر ويكون الفهم من الفقيه فهم شاملا لأن الشريعة شريعة كمان ومن كمال الشريع العناية بمثل هذه المسائل طيب لأنها خرجت القرعة على واحد وطلقت عليه وتبين بعد خمس سنوات أو سنوات من هي التي قصدها فتذكر فقال كنت أقصد فلان وتبين أن التي قصدها غير التي خرجت عليه القرعة فقد عاش مع هذه المطلقة وبائمة من. وهي امرأة اجنبية عنه عاش معا هذا الفكرة كلها على أنها زوجة وفي عثم وربما أنجب منها أولادها وكذلك أعظم الثانية هي زوجة وفي عثمت فربما تزوجت عثمديا وهي امرأة في عثمتي غيري فما الشكم في هذه العثار بالنسبة بالزوجة التي بقيت في عثمتي وهي عثمديا فوضعه لها وضع شبهة وطءه لها وطء شبهة لا يجب الحد لا عليه ولا عليه فهذا ما يسمون العلماء بمكاح الشبهة أن يكون عنده شبهة شبهة تجيف له وطء امرأة يظنها أنها زوجته فحينئذ يدرع عنه الحد فلا يصلح أنه زاني ولا يكسب بالزنا ولذلك لما عدد الزنا قل إنه الوط في غير مكاح صحيح ولا شبهة شبهة المكاحة فهذا يدرع عنه الحق قال صلى الله عليه وسلم ادرعوا الفجود بالشبهات وتثري الأحكام يكون ما أنفق عليها لقاء من تائه بها النفق ما هو جبع الأجمدية فنقول ليس من الحق أن تستجد نفقة السنوات الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم من فردها وقال تعالى هم استمتعتم بهم هم فدل على المعاوضة في جامد الوضع والنفقة أمناد المثل المرأة الثانية التي يجيع السفين والتي تبين أنها جوجته فحينئذ ينظر فيها قال بعض العلماء تربد له بكل حال وهذا في الحقيقة أقوى المذاهب وأعدلها وأولاها بالصواب لأن المكاح الثاني فاسد تبين خطأ وقد ظنوا أنها أجاء النبية منه والظن خطأ والظن المخفئ إذا تبين خطأه رجع إلى الخصر قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه أي الذي بان خطأه فنحن صححنا النكاح لظننا أنها أجنبية وتبين أنها مخطنة قد نص الله بكتابي على أن المحصرات من النساء لا يحب ذكاهم وقد نبطت الشريعة وأسمع العلماء لأنه لا يجز نكاحي مرأة في قسمة الزوج وإذا ثبت هذا فهي مرأة في قسمة زوجك يكون دخول نكاح الثاني لا علم وترد إلى الأول هذا عن باب الألمان. لكن أشكل على هذا الصور أن باب العلم وكما اختار المصنف رحمه الله أن إذا تدوجك رجبا ثانيا وقال أنا قصد فلانا يستهى في قوله نكون حينئذ قد ألغينا نكاحا ثابتا لأن النكاح الثاني وقع في صفته الشرعية وأردنا أن نلغيه بقول من يتهم في قولي لأنه ربما قصد رجوع تلك إليه فقال تذكرت من أنك طلقتنا طلقت هناك قالوا فلا يصحه أن نرفع اليقين من كونها زوجة في الثاني باجتماع من هذا الرجل الذي قد يتهم في قوله ولذلك قالوا لا نروح على اليقين بالشهر وهذا القول هو الذي اختاره المصرف. لكن فححنا الأول وقويناه في حالة واحدة وهي أن يثبت بالدليل أنه عيا التي قصدها مثلا كان مع رجلين وقال فلانة طالق مني خديجة طالق مني وهي الزوجة التي عينتها ثم رجع إلى بيتها فنسي من التي طلقها خديجة أو آخر فلما قيل له من الذي طلقت قال أنا أجل لأن إحداهما طلقت ولكن لا عائشة خديجة أو عائشة فنقول حينئذ عيني قال لا أدري ولا أستطيع طيب هل سمعت أحد قل سمعني رسلات طيب هل تستطيع أن تعتر عني قال لا فيما بعد سنتين التقاض الرجل وقال هل طلقت خديجة أو عائشة قالوا طلقت خديجة فحينئذ لا اشتاج حبوت البينات والدليل يقوى على رسل المكاح الثاني وإلغائه لأنه دل الدليل على فقوة العثمة في للمرأة أنها في, أنها في زوجها الأول وقد نكح الثاني إن رأساً مصنع فلا يصح المكاح الثاني وقد تدين هذه هي الحالة التي يصحح فيها هذا القور ومقويه وكذلك أيضاً مقوي ديانة فيما بينه وبين الله فإنه إذا كان في النبينا وبينا الله جزم لأنه عين خديدة على الشارع هذا فينا بينه وبين الله يدحل له أن يرتع إليها ما نلتقون قد تزوجت على التفصيل النبي ذكرناه أو تكن الطرعة بحاكم أو تكن الطرعة بحاكم لعني لحكم الحاكم وحكم الحاكم كما تعلمون ويأتينا إن شاء الله في كتاب القبار لا يجز نقضه ولا تسخب إلا إذا عارض نصا صريحا قاطعا بكتاب الله أو سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شدة عن إجمال قرية الأحوال التي تنقذ فيها أحكام القضاء أما لو كانت المسألة خلافية وقضى القاضي لأحد القولين لا يجب لأحد أن ينقذ قولا فائما من كان لأن الله تعبده أن يقضي في هذه المسألة بما يراه من الحق ولو فتح الباب بكل قاض أن ينقض أحكام من قبله من قضاء الذين خالفوه لم اتقام الأمر ولذلك لا يعقض على حكم القاض الذي تأهل للقضاء إلا إذا عارض نقصا من كتاب الله وصنة النجوه صلى أو إجماعا كما سيأتيه إن شاء الله بيانه ويشترى في نقص أن يكون قطعيا كما ذكرنا لأن النقص المحتمل كما أنه يحتمل قول الآخر يحتمل قوله قابل ولا يثبت أحد وليس أحد الاحتمالين بأولى مدام أن الشريعة جاءت من نصوص فقد عذر كل من أخذ بهذه الاحتمالات لا لم يكن بعضها أرطح من بعض وحين يعمل المسجد الماضيين والله ما بما ترجح لكن الراجح عندي لا أذنم به غير إذا رآه مرتوحا وكل ما يعمل بما ترتحها عنده وهذا الذي جعل علماء يقولون المسألة المعروفة القائدة المعروفة لا إنكار في الخلاف لا إنكار في الخلاف أي أنه لا ينكر في النساء الخلافية فإذا حكم القاضي بأن أرفعة القرعة أرفعة القضية إلى القاضي فأقرع بينهما والحكم أن المطلق خديجة ففي هذه الحالة نحكم بأن خديجة قد أصبحت أجنبية وحل نكاح الثاني لها ولا يمكن أن يذار هذا الوقيت بشكل كما ذكر وحاصة وأنه يتهم في قوله أهم ذو في الأول <متصفيق> قال إن كان هذا الطائر غراغا ففلانة طالت وإن كان حماما ففلانة وجه لم تفيقا إذا كان هذا الطائر غراغا ففلانة كان حمامة ففلان عنده أكثر من زوجه ان كان هذا الطائر غرارا ففلانة وإن كان حمامة ففلانة وجهنا الحال لم تطلق فلانة ولا فلانة وقال بعض العلماء إنه في هذه الحالة يجد أن يعين عن طريق القرعة والذي دعا الأولون من الأمور يقولوا إنها زوجة كلف الزوجتين في, الزوجتي في عبسل ولم يحدث سعيين هل هو غرابا أو حماما وقد لا يكون لا غرابا ولا حماما حينئذ لا ينبغي أن يدلم لأن حال الطائب مجهور فإذا جهد حال الطائب فإننا نجهل وقوع الطلاق فلا يستقيم أن تقرد لأن الطلاق لم ينفقل فإثبات الطلاق غير موجود يعني قاله جهلة جهلة حال الطائر إذا جهلة حال الطائر لن يجب لأن الطائر ليس منحص بالغراب والحمام فقبل أن يكون لا غراب ولا حمام يكون قمري حباري يكون فقر يكون باز نسر فهذا كله مجتمع جهلة حالة فهنا يكون الشك فهل يوجد ما يوجد الطلاق يكوني غراباً أو حماماً أو يكون طائراً لا غراباً ولا حماماً فإذا ثبوت الطلاق لم ينقف الطلاق فلو ثبت الطلاق وجهلنا يعني تأكدنا أنهما غراباً أو حماماً هذه مسألة ثلاثانية لكن حينما يقض وجهل الحال فلا ندري فحينئذ لا يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل أنهما زوجتان وقد علق على شرط لم يتحقق وجود منجبه الذي يبنى عليه الحكم بالطلاق فتفقى المراه في قسمتين كن ان فار من زوجته مؤذنبات اسمها هند احداهما او هند طالب طلقه راته احداهما او هند طالب زوجته بعد في هذه الحالة إذا كانت منات امرأة في أسمك وامرأة ليتوا في فقال إشداث ما طالت فننظر من هي التي يتعلق الطلاق بها فلا شف أن الأجنبية لا يتعلق لها طلاق فيصرف إلى زوجته للقاعدة الإعمال أولى من الإعمال فقد تلفظ بلغض معتدل شرعا وهذا اللفظ لا يمكن إهماله لأن الشريعة آخذت المطلب حتى في حال الهدى فلا يمكن إهنال هذا النصر وهذا بالتعظيم حدوء حرمات الله وعدم اتخاذ آيات الله هدوة واللعب بهذه الأمور التي جعلها الله عز وجل عظيمة ولذلك قال الله عند الصلاة تلك حدود الله فلا تعتدوها وذكر هذا في أكثر من موضع من كتابه سبحانه وتعالى فلو من يتعذي حدود الله فقال ظلم نفسه وكذلك ايضا بينما العلماء هذا حتى كان يقول نصف الطلاق النبوي عن الخطب لفظ الطلاق نبيا عن الخطب فهو يقول اشداق ما قال فاذا قال اشداق ما زوجته واجنبيه فهذا ناخذ الاصل انه انه الاصل شرعا انه يئمن به ولذلك قال ينقض ويبقى انه مقلب لأنه يقول ما طالق قد جدم لنا بأنه مطلق لكن هل هو مطلق للأجمدية أو زوجته أو مطلق لزوجته طالق ومطلق الطلاق إلى زوجته لأن الطلاق صابت محلا والآخر ليس بمحل فينطلق إلى ظاهر الشر أنه متعلق لزوجته لا بالأجمد. وحين وحينئذ فاطلق عليه زوجته وينطلق إلى زوجته وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أنه لا يطلق عليه زوجته ولا لا يفكر بطلق زوجته لأنه يحتمل أن تكون المطلقة الأزمية لكن طبعاً إذا كان في قرار القلب من من قال إشداف ما قال عين لا اشك كل هذا إذا لم يعمل أو ما ماس تعيين بعد تعيينه بعد تلفظه بالطلاق على هذا الوضع فإنه يفكر بالطلاق على مختاره مصلف ودليله ما ذكرناه وإن قال أردت الأجندية لم يقبل شكماً إلا بقريناً وإن قال أردت الأجندية لم يقبل شكماً إلا بقريناً هذا يعني من المصنف رحمه الله احتيار للشرع نسميه على مثلة وهي إذا قال أردت الأجندية قال لم يقبل منه العلماء نصوا العلماء الذين اختاروا طوح القلاة نصوا الا انه لو قال العرب الاجنبيه لن يقبل منها لانه يغي ما ثبت فقل الاعمال اولى من الاولى من الايمان هذه قاعده شرعيه فالاهمان اولى من الاهمال فنحن اهملنا لقد ولو صرفنا من الاجنبيه اهملنا فالاهتمام مقدم على اولى ومعتبر شرعا ومقدم على الاهمال فإذا قال أرضت الأجنبية متهم في قوله إذا قال أرضت الأجنبية متهموا في قوله والمتهم في قوله فيما بينه وبين الله ينفعه إذا كان الصادقا أنه فعلن قال إحزاكم و глубو항 فقصد الأجنبية فإنه ينفع فيما بينه ب13 الله ويعاشي زوجته ولو كانت الطلقة تاليعا كرجل محمد قال لزوجته عائشة وهي جالسة مع امرأة أجنبية إحداث ما طالق وقصد الأجنبية قصد أن الأجنبية طالق وضينا وضينا الله أنها لا أجنبية ولا نصف وقال إحداث ما طالق وقصد ما طالق ليس في أسمتي وليس في حلال الله ففي هذه الحالة لو كانت المرأة طلقها قبل طلقتين وقال لها أنا قصدت الأجنبية فصدقته فحين يجد معروف, معروف الأمامة لا يخلص فقال لها أنا ما أردت إنما أردت العزبانين وصدقت فإنها تعاشره ولا حرج عليه ولا عالية لكن لو رفع الأمر إلى القضاء لا, لا رفع الأمر إلى القضاء فالأمر يختلف في هذه الحالة فإنه لم نقبل منه إلا بقرينا لو رفع إلى القضاء نحن ذكرنا أو خصلنا في هذا المسأل مسأل الصلاة قضاءا ديارك في بينه بين الله ينفعه القول في الطلاق ويسقط عنه الطلاق ديارك فيما بينه وبين الله لأنه متحقق وجاذل في حرارة قلبه والله على سريرتي لن يكفي الحرام وقضاء النأم قال صلى الله عليه وسلم كنما أمرت عن آصد بظواهر الناس وآكد سرائره إلى الله فهذا يدل على أن القضاء يذهي على الظاهر ولا حكم للظاهر له المسائل التي نص الشرع القدري فالظاهر هو المستكمل وقال انكم ما تحكمون اليه فلعل بعضكم ان يكون الحنفي في فتوى من باب فانما اقلي له على نحو من ذلك هذا الحكم فالحكم على الظاهر فالقاضي ظهر له ان رجلا تلف ظل بلفد شرعي مؤاخذ عليه وهذا النقد الشرعي ما بين اجمال وأصول الشريعة تقصني أن الإهمان مقدم عن الإهمان وأن الطلاق لا يتعلق بالعجنبية فصولها إلى يتعلق بها الطلاق فقد طلق عليها لكن لم يقبل إلا بقارينة فإذا وجدت قارينة إكراف جفع مظلمة ودلت دلائب بساطة النجلة فلأنهم لا يريد زوجته إنما يريد الأجنبية فحينئذ لا تطلق عليه زوجته وتعادم إليه ويحكم القابل بأتدار من يكيه وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عدتها فهنا مشكلة امرأة في عباءتها ظنها زوجته فقال لها أنت طالق في الحقيقة هنا ذبهنا على مسائل الطلاق من أشياء باق وظاهر الظاهر هو اللحظ أنت طالب وظاق النمية والقص فإذا قال لمرأة يضمها دوجته أنت طالب للعلماء فيه وجهان لنم من قال إن هذا لا تقع الطلق على جوجه لأنه لو وقع في الصلق على زوجته كان مطلقا بنيته لا بلق لها لأنه لما قال أنت خاطب معينا وواجه معينا فإن كانت زوجته طلق ولما تبين أنها ليست لزوجته فإنه طلق من ليست لزوجه فلا طلق لأن الطلق لا يقع بالنية واحدة كما ذكرنا وقلنا جماهير الثلث والخلث وإمة العلم على أن من نوع في قرار في قلبي يطلق زوجك ولم يتلف فضل أنها لا تطرق عليها القول عليه الصلاة والسلام إن الله عسى لإمتي عما حجثت في نفسها ما لم تتكلم أو تعمل فقال إن هذا لو طلقنا عليه وخاطب امرأة نبيه فظاهره ليس بظاهر المطلق لكن باطمه باطم المطلق قالوا فلا نطلق علينا هذا من الصلاة دون ألا ومن عن العلم من قال فاطلق عليه زوجته لأنه لما قال في قصد الزوجة وقول عليه الصلاة إن الله عفى لهم لأننا في إيناتها أن تقيم وقال ما لم تتكلم أو تعمل وهذا تكلم وقصد الزوجته وإنما الذي تخلف الشك والشكل ليس لمؤسس لأن العبرة بالمعنى والمعنى موجود والقص موجود قالوا فتطلق عليه زوجته على محترم مصنف مصر عليه رحمه العسل لو قال لزوجته يظنها أجنبية أنت طالق طلقت عليه زوجته طيب هنا تعارض يعني المصنف يقول لو قال لأجنبية أنت طالق لأنه في هذه الحالة لو قال لزوجته أنت طالق وظنها أنت نبيها جاءت امرأة وقرعت على النار وظنها أنت نبيها فقال ظنها امرأة إن نبيها ضيفة عن نحيها فقال لها أنت طالق وتبين أنها زوجة فقالوا إنه واجهها فقال أنت أيديه وبين الله أن هذه المرأة وهذه الذات مطلقة منه فلما صادف الطلاق محلاً طلقه لو كانت أجنبية ما طلقت إلا في مثل سيدان قالوا لأنه طرق لم يصادف محله الأجنبية محل. لكن هذه زوجته وصادف المحل فتطلق عليه يعني من باب الثاني ليس من الباب الأول الباب الأولى في مثل الأولى إذا قال لامرأة لزوجته يظنها أجنبية أنت طالق فإنه هذه الحالة إذا قال من أجنبية يظنها زوجة أنت قال قالوا أنه هذه الحالة قفض القرار ونوى الطلاقة في قرار قلبه فتطلق عليه كل من يقول أنت يخاطب محلا أو يرجي من محل كل الذي يطلق في الغائر ثم أن يقول زوجة طالق يعني الطلاق ما يتوقف على أن تكون الزوجة هي التي أمامها فقال إذا قلنا أنت طالق هذا قصد في خراج قلبي إخراج المعتي من عصمتي في آخر بهذا مثل الأولى قالوا هل عليه على ما ذكره رحمه الله وتنبي عليه الطلقة وأما إذا كانت التي دخلت عليه أجنبيه جود ويظنها أجنبيه فقال لها أنت أنت طالق فإنه صحيح أنه يعتقدها أجنبيه ويظنها أجنبيه هذا ظنك لكن النظر الذي خرج منه في الظاهر نظر شرعي للصلاة والمرأة التي وقع عليها الصلاة زوجته فهو يقول أنت فحينئذ يؤخذ بالظاهر في الأول اعتذر بالذنباب منظر إلى الظاهر مع وجود المعاخلة بالنظر وفي الثاني اعتذر بالظاهر ومن هنا قد تشكل من ثلاثان ويقال من نوع من التعارض كان المنظر لأن نقول إذا غلبنا, إذا غلبنا الظاهر وقلنا إنها ظهرت امرأته فمن بغير لا تطلق الأذنين تطلب في حال إذا خافه الأذنين وإذا دينا مغلب الباطن فمن بغير لا تطلب في حال استئذان الزوجة يظنها أذنين فحين إذا كانوا نعمل العمر نعمل الظاهر في حال كوته ونعمل الباطن في حال كوته وكلاهما له وجه الإشكال كله في المواجهة إنه قال لها أنت فلما قال لها أنت المسألة الثانية فقد واجه محلا قابل للطلاق فوقع الطلاق عنه وفي الأجنبية قال لها أنت فكلمة أنت معلقة بالزوجة معلقة بالزوجة يعني بقرار القلب على أنها زوجة ولذلك قالوا أنه ينذب عليه الطلاق لقوة قصفه ويوجب المعنى من إعراضي الطلاق ومن يسميها أثابتكم الله فضيلة الشيخ وزادكم علما وفضلا فضيلة الشيخ خلي القاضي أن يعجل عن انطرعه ويسأل عن أحسنهما عشرة مع زوجها ويبقيها ويحكم بطلاق أخرى أثابتكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن وانا بعد إحكام الشرعية لا تدخلوا عن حواطف لا تدخل على احتمالات للأراء والأحوام القاضي إذا رفعت لي القضية لا أجل في اجتهد من حمد لحظة إنما هو منظم من شرعا أن يحكم بالدليل الشرعي والدليل الشرعي الموجود أن من طلق زوجته طلاقا واضحا بينا ينفد عليه الطلاق ومن طلق زوجته طلاقا محتملا متربجا رجعنا إلى الشرعية في الشرعية لتعيين الوظهرات وتعيين المجهولات ما يأتي ليس كأمور الشريعة هكذا وكل شخص أو كل طالب عندنا اقترح من عنده اقتراح أمور الشرع يا إخوان أمور عظيمة أمور مبنية على أسس إن لم تبنى على الشريعة فإنها تهوي بصاحبها كأن ما خرى من السماء فتقططه الطير أو تهوي به فيحه في مكان سفيد لأنه قول على الله بدون عين وأخطر ما يكون عن الإنساء أن يكون الله بجنبه الشريعة ليس فيها أواطر ولا فيها مجاملات مبنية ولقد جئناه بكتاب وفصلناه على علم هذا الكتاب الذي يفصل على علم هدى ورحمة مذنئ على أصول لا يستطيع القاضي أن يجاوزها شعر هذه امرأة وهذا زوجه ما تحل العثم ولا تدينها من, زوجة من زوجها إلا بدليل ما تقول والله إنها مثلا أخلاقها طيبة ما هي طيبة تؤذيه أو لا تؤذيه هذا لا دخل له أبدا وليس من اكتفاء لأن هناك أمر يتسنى بالتعليم والأوصاق المناسبة بالتعليم هذه النظلة ما لعنى قد يطلق الرجل زوجة وهي من أحسن الناس أخلاقا لكنها ما هي لا تريحه في ويريد أن يعفنس عن الحرام مثلا يعني ليس في قضية الجمال جمال الأخلاق اسم العشر مؤثر يمثل الطلاق من كل وجه لأنه قد يقع الطلاق لأسواب خارج عن إرادة الإنساء وقد يفارق فلدها ويرأى أنه لو جاءت معه فتعزب وربما رأى أنه تتحمل مشاقا من أجله فأراد أن يريحه كل هذه الأمور ليس لها علاقة بالأسواب كونها حسن فعش وأراده الذي نمده عليه وهذا يعني نسد بالمناسبة من ننبه عليه ونذكر به عن فتنا وإخواننا أن مسائل الشرع مسائل عظيمة خاصة في هذا الزمن الشخص يتكلم في الفتوى على النص من فتاد الله صلى الله عليه وسلم ويذكر نفاجع بشخص يقول عندي مداخلة لي وجهة رأي اسمح لي لو تفضل لو تكرم لأكيد أمور ما أنزل الله بها من السلطان إي يتبعون إلا الظنى وما فهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إذا تحلم العلماء وقرأ طالب العلم هذا العلم المبني على النور وقفت بين الله قاضي أختيت بالقرعة فقلت يا رب جاءنا في شتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أهوى من أن تقف الله عز وجل فتسلم إلى رأيك وإلى اجتهاد فئيها الدين ما في وجهة نظر والدين ما في مداخلات هذه أمور دخيلة دخلت على الأمة وشكتت شملها وفرقت آراءها وأصالها من الخور وضعت حتى في العلم لنا ولذلك ذهبت كرامة الظلماء وكرامة العلم بسبب إدخال الأواطر وإدخال الآراء الشخصية حتى قبل أن تجد عالم أن يتكلم في مجنع ويتكلم في خاصة إلا وجهت من يأخذ فهذا ترجم الله تعالى أن يجعله ركعة درجة للعلماء وأن يجعله في الدنيا لأن هذا من غربة الإسلام لأنه صلى الله عليه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أين, أين الغلماء حينما كانوا إذا تكلموا أنطق الناس إلى كلامهم وإذا أمروا أنطق الناس لعلبهم وإذا نهوا تهلنا سأمناه أن أين مكانة الغلماء وعلى القبور والتسليم الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون هذا شهادة من الله تبطغل أمانه حتى يحكموك فيما شكر ربنا وليس وحدها الرجوع للعلماء ليس وحد الرجوع ثم لا يجدوك في في حرج مكرة أي إنسان هذا الحرج ما في عندي وداة ما في عندي مداخل ما في اسمح لي خير أن تسمع, تسمع وتفيري أن تقول سمعنا وعطعنا أن تقبل من علماء مدام أنه عالم رباني يقوم بكتاب الله والسلام, والسلام. فمزعت الثقة من الظلماء وذهبت مكانك الظلماء حتى أن بعض هذه الداخلات تذهب بحيبة العلم ومكانة العلم تصلق بصفهاء العلماء وإذا كان هذا الذي عنده مداخل أو جزائرائي او قال أن يختب عنده أقلية أو ذكاء قد يأتي من ليس عنده أقلية ولا ذكاء وإذا كان الذي يحاضر العلماء عند وجهة نظر رزق الله الشيء من الأدب قد يأتي من لا أدب عين عنده عندهم هذا يجبع الناس والرعاء للعلماء رحم الله ما كنا نعرف عن الإلم أن أخذ من يدخل عليهم رأيا أو هوا كان طالب الإلم لا جلسه من يسعين وعاء يسمع ويطير ويحمل الإلم ويقول هذا الذي سنعته هذا الذي بلغنه رحم الله معه أقول صلى الله نظر الله رعا سمع مقالتي فوعاها فأدىها كما سمعها الأمام والضبط ما هي بالعلم رأيك من أنت حتى تعطي رأيك وإشتهادك ولذلك هذا هو الزمان الغربة أن نصل في إداء الله حتى تصلنا بالعلم أنا لا أكسب السائل ولكن قد يكون السائل تأثر بغيري لابد أن تربى العلم سرقية وعلم لا يمكن أن يطالب العلم أن يفتح مثل هذا إذا وجدت شيئا مبنيا على شفاق السنة لا تقول القاضي يفعل علم لو كنت تعرف مكانك القاضي وتعرف أين يقف القاضي وقد نصب لسه حكم بين الناس قد وقف على شفير نار جهنم فإننا إلى جنة وإننا إلى نار وذبح بعيد سكين فهذا أمر ليس بالسهل إذا رأيت مثل هذا المقام لو تعرف من هو القاضي وكنا نعرف من هم الظلمان من, من هم الظلمان من عنها ولذلك نبدأ على هذه الأمور لأنه علمت فيها البلوة وذهابت مكانة البلوة وذهابت مكانة العلم الآن أفضل ما تراه وقد يكون بسيطاً في وجهة هذا الغنان لكنه عند الله عزيز لم يطرح موضوع الصبر وموضوع الحيل وموضوع من الموضعات كل يبدي بوجهة رأي وكل يبدي بوجهة نظر وقد يكون مسموعاً أمام الناس هذا يمتع التفق من البلوة لأنه كان كل شخص وكل من هذو درد عنده مداخلة وكل من هذو درد يخسر كلمتين لا أشياء فأشبه أنا من المال وكل من هذو درد يصطع عندي وجهة نظرة في المكانة لأن تفسح الناس تسمع كلاماً كثيرا وإذا تمعت كلاماً كثيراً فأين الهلماء؟ أين نور الربان؟ أين يجدوه؟ وقد يخدعهم ثلث اللسان بلوغة اللسان حتى من ويصرفهم عن من هو أفقى الله وأوعى وكم من عالم ان تقي نقي لا يقول الكلام إلا وقد عدى لا تنصرح إليه الأعلم ولا تطبي له الآدان ولكنه عند الله بشأن ومكان هذه أمور تقوم على التثمين الشريعة ما تقوم على هذه الأشياء تقوم على الأدب والتثمين والخوض من الله طالب أن يتعود دائما أن لا يقول عن الله بجزي وأن يتعود دائما الشرط من الوقوف عن كتاب هذا هو الهدي وهو الاتباد ولا لنفس طالب أن, أن يضارك له في أمه إلا إذا قام نفسه على التسبيل طالدا ونفس الأمة معلّاً إذا وفق الله عزيزه بالتسبيل خرض الماء رئاء من أضية العلم كان بعض الزمناء يقول إن ماء، إن الوحي الماء الصافي من الكذب فإذا كان يملأ القلب إذا يملأ بهذا الماء الصافي الصافي يأتي فترة قد رئاء وفتح الله عز وجل العليف فلا يتكلم ولا ينضح إلا بماء إنصاء من الكلم والأكل وطالب الأمن بيبتدع طلب الأمن بالمداخلات والآراء والنظر ولماذا لا يقول قاضي كذا ولماذا لا تقولوا كذا وهل لا وضعتم كيف كذا ولماذا لم يشترك قضاء يدخل على نفسه الوساوى ربما لم يفتن العالم الجواب ويكون ما قاله باطن وقال يكون هذا من الملك يستنعلم من جواب قلبه الشبهة والسبب في ذلك أنه ما تعدد من ألم فقد تبقى في هذه هذا الشبه حيث يصير عالما ويبخها بين الناس فيحمل وجرها ووجر من أمن فيها إلى مناقيا علم كان يتعلم من جذارك والخوف من الله والوراء هذا هو العلم من كان على وراء فقد علم وعرفه هو ربه وإذا كان طالد العلم أعرف من هو الرب الذي يتكلم عن ومن هو الشرع؟ ومن هو؟ وما هو الشرع؟ الذي يديه الله عز وجل يريد أن يلقى الله عز وجل فيه فهذا على أهلاك وحشر إذا كان لا أعصى ذاك الله فطوبى لمن رزق الله عنه بصيره والأدب مع العلم والعلماء وأنصف وعدب ورد الأمر إلى أهده وسلم بالقول إذا قدر عنهما أهلاك هذا الذي يسعى والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا في مرشة ربهم ثم لا يجدوا في أنفسهم فرأة من ما قضيه ويسلموا تسبينا والنبي صلى الله عليه يقول في, في الحديث الصحيح العلماء ورثت الأنبياء فكما أن الأنبياء لا نرضع لا نقول من العلماء نرسلين لا نقول من العلماء نرسلون ولكن لا نقول من العلماء والزهال على مرتبة واحدة قل هل يستهوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما الهلغ لا يكون معقولا لما يقت العالم امام العالم انما طالب علم مبتدئ انه مسلم للعالم ويستدعي العالم من هذا هو الابتداء الذي سار عليه الامه وبه يستقيم امرها فنسال الله عز وجل رب العرش الكريم ان يبلغنا العلم والعلم فنعصمنا من, من شرور وزل الله تعالى فذول الشيب سائل يعرض السائل ما يقوم باختفاء سعد النبي وقاص رضي الله عنه زاعت ابن زمعة في الغلام هل السكم في الغلام يعطي ابن بل يبعد الشك وذلك في قوله واحكتب منه يا كوبة أسابق الله الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله على آله وصحبه ومن والله فهذه المثلة اختلفت فيها اختيارات العلماء رحمه الله وكان بعض مسائخنا واختيار رضاك برحمه الله أن مسائل النكاح أمرها أضيق من غيرها بمسائل الثروت ومسائل المحرمين ونحوها مما يتبع حكم النسد واللحوظ كلها يحتاج فيها فقد يبنى على ظنين وقد يعمل بالشكوك ويختار فيها ثمانة للأدبار ومن هنا لما جاءت المرأة إلى رسول الله سبحانه وتعالى وأخبرته أنها أربعة في الزوجة وزوجته ومن معها وبيّرت له لما قالت الزوج ذلك انتشر بين الناس جاء الرجل إلى رسول الله سبحانه يشتكي له من هذا فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقت كيف وقت عن قيل صيغة تنبيه وبنى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صحيح مثل كيف وقت قيل فأعمل القيل صيغة تنبيه وأعمل التهنة وكذلك في مسألة سعر بن زمعة رضي زمع الله عنه وأرضاه خاصة عن الوقت كانت الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم أعمل الأمرين أعمل الفراش بقوله الولد للفراش الولد للفراش فهذا يقضي اللحوق ويكون لعدل الزمع لأن الفراش شراش والجارية كارية والزنى وقع من أخي سعد وقد عهد يليس أن هذا الولد ولده أنه قد زنا فيها فنضر إلى وجوده أخي ساعد ونظر إلى وجود الفراش فأرقي كل منهما حظه وظن الحكم على مراعاة الأمرين بعدم وجود المرجح وإن كان الأصل في الشريعة أن المسائل في الجناء مثل النسد وأحكام الولد أنها تابعة للفراش قولي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعه الحجاب هذا كله من الجمع بين الظنوب خاصة إذا لم يوجد المرجح لكن هنا قد يعني يستثنى منها مثال لو وجد المرجح ودل الدليل على ترتيح حتى الاجتماعين وجد العمل به وإذا لم يوجد المرجح من المرجحات وجود القافة ولذلك نصل العلماء رحمه الله على أن رجل الذي تزوج امرأة وكانت قد حملت من الزوجة الأول وتأخر حملها فظن أنها خل وليست بحامة فلما وطئها الثاني آآ آآ تظهر حقها وتبين أن هناك حمل من الأول فاختلط الماء فهل يحق بالأول أو بالثاني الأول الأصل فراش فراشه والثاني أن الأصل طارئ يتمونه وتعرض الأصل القديم والجديد فالأصل قديم يدلعي أن الولد جاء قبل المدة والتي في مثلها يكون الحمل والثاني يقوي أن الفراش شراشا لأنه تزوج عوصة عدد وجهة الله ومن كانت في النوقع شراشا له فكل ما تنجه يتابع الله لأنه فلنقى الظولة في ففي هذه الحالة لما كان في المدة قصيرة مدة الحمل لا مثلها ينبر في الغلام الغلام من الأول اذن الحكم لكن لو حصل افتداء قام ينظر الى هذه الخبره او المقاصه في حكمه باطاه من شذات ومن امثله لذلك مثلا قال ان امراه زوجها ذهبت وسافر رجل هذا الرجل مع رجل اخر فدعا وقت زوجته وظن انها زوجة. كل زوجته كل معه هو زوجته وحصل الخلط زينا فمن الحكم في هذا الولد ان كل الأول والثاني اختلط اللعان يرجح بالقيافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقيافة يأتي هذه النسائل إن شاء الله او جنة منها إن شاء الله في أحكام النسك والله تعالى أثابتكم الله فضيلة الشيخ هذا الخروج بعد الأذان الأول من يوم الجمعة يشملهم له أثابتكم الله الأذان الأول يوم الجمعة أذان شرعي ولا يبدو لأحد إن, أن يتكلم فيه بأي وجه كان هذا الأذان أجمع في الأمة الأذان الأول الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه وأرضاه أذان شرعي قضى به خليفة راشد ومدى باستجاع السلم ومعقد يجمع الصحابة كله عن العمل به وأجمعت الأمة كلها عن العمل هذا الأذان ومن قال لهذا الأذان بجأة فقط أخطأ كان من كان لأننا لا نستطيع أن نرد هذه الإجماعة كنا من يأخذ من قوله وردنا فلأن نرد الإجماع فنقبل الشدود لا يتكلم في هذا الأذان هذا الأذان مسروق منه ولو قال أننا الآن وجدت الأجهد ووجدت الآلات فهذا يرد عليه لأنه في الزمان القديم كانت هناك قرى صغيرة لا يستطيع الأذان أول ومع ذلك السلح ما فقطت وإن في الإسلام ليس فيه واحد وأتحدى أن نجد واحد من ظلماء السلفة ومن بعدهم ذكر أن هذا الأذان بدعة ليس من السهولة من مكان أن نبدع سنة غاشدة وأن نقول هذه أمة كلها على ضلالة لأننا نحن غار الحق ولم نقصد شخصا أو غيرا لأننا نقصد القول هذا لأن هذا القول بدعة لا يجب أن يكون من الأذان الأول بدعة لأنه يرد سنة راشدة أجمعت الأمة كلها على قفوضها والأمن بها وإذا قال من الزمان اختلف نقول إن هذا غاضب لأن العلماء رحمه الله وعمة الإسلام كلهم قبلوا هذا العدان وما فرقوا بين القرى الصغيرة وكبيرة ليش لأن الذي يقول الآن موجود المكروفونات ولفنا بحاجة إليه تقول القرى الصغيرة التي كانت أيام الثلاث ليس يحاجه بهذا العدان لأن محتاجه العثمان لما قبره في المدينة فهم يقولون محتاجه لما قبره في المدينة فلما جال الثاء الثاء لا نقول ما هو وأوصي الله بالعلم أن الله عنه قال لا يتعصبوا إلا للشك هذا أمر ريسي بسور وذكرنا علماءنا ومشائكنا كانوا يشددون في هذا الأمر وكانوا يضيطون على أحدهم يتكلم في هذه المسألة لأنها مسألة إجماعية ولا يعرف عن أحد معلم السلف ولما خلت التابعين لهم على أنهم قالوا إن هذا جدعة جدعة أمره عظيم جدعة معنا من الأبد الآخرين والنص الذي اذن فيه نفس البدعه والمقلدون السالكين هؤلاء يثبتون عن البدعه والعلماء ان امور ليست سهله بدعه ليست في الهينه مبدع سنه راشده هناك شيء شاذ ما, ما عليه ان نتسلف هذا الامر ينبغي الطالب العلم ان يحذر منه وعلى كل حال الاب امام يعتبر سنه كما ذكرنا واذا كان السنه فبالعلماء يثبتون هم بعض ظلماء يقول يطرد في حكم الأذان مطلقا إذا قلت بالترابي تتحرح عليه المستائل منها أما النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل نهى عن الخروج بعد الأذان فلا يجوز عنه الخروج على ظهر أنه أذان شرعي لأنك اكتبته أذانا شرعيا وإن قلنا أنه أذان آخر حكم الأذان يجوز أن يصلي بعده ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وقصد أنه بعد الأذان تفتح أباب السماء فهذا مطلق ولذلك قال بعض العلماء يشمل هذا الأذان الأول والثاني من الحجر فإن الأذان الأول والثاني بينهما بحبة الصماء وهو داخل في هذا العموم ومن أهل العلم من قال لا يقال ما هو أذان شرعي لكن لا يحدث وقف من كل ود فلا يتنصل على قصد بين كل أذانين وإن كان التنفل بين الأذان الأول والثاني جائزا يعني في الشابقية لكر الحافظ من حجر رحمه الله في الباري أن من شأنه الشابقية رحمه الله من قال يسعى يتنفل قصة بما بين الأذانين قصة في فرق من القصة بين قومه يتنفل نافلة مطلقة صلى الله عليه وسلم تدف في السريع عنه أنه قال ثم جأتاً لا ثم جلس وعصر فأخبر أن الذي خرج للجمعة جدد ان تصلي في المدانه حتى ينصق على أن ما قبل الزوال الجمعة قبل الزوال محل الصلاه باجماع الامم وبالحديث الصحيح وصلنا منه قال فاذا طلعت الشم فصلي فان الصلاة حاضرة مشهوده حتى ينصق النهار هذا حديث صحيح فامتنع عن الصلاه فهذا يدل على ان ما بين طلوع الشمس وارتفاع قدره إلى الزوار محل المصطلح حيث يزل الدبيع المنع والسحيي فلو صلى بين الأذى الأول والثاني من الجمعة فإن الأذى الثاني لا يسل أبعد الزوار ووافقت صلاةهم لحل المعدونة من الشرح أنه لا يقال منه بدأك لا يحد نعلم لما قال منه بدأك هذا عن علم عن الذي يأسيني بأحد نئمة السلب ودوائد المتقدمة من الزوار الأذى الأول والثاني صلى جدعة فإن أعتبر قد أهذى إليه هدية الله مستعد عن ورافع هذا القول هذا أمر لا أعد ولقد تعيد خذيراً أن أجد عالمي واحد يقول ما بين أذى الأول والثاني دجعة ما وجدت أحدين كل ذلك فأقولها أمانة وإنصافة أن هذه مسؤولية وأمانة الأذان الأول والثاني بينهما الصلاة بعموم الأحاديث الواردة بالصلاة مما بين طلوع الشمس وزوالها وهي حديث صحيحة لا غزار عليه إذا جدت أن تمنع من الصلاة حرمت ويقول ما دجعة أثن لمن يصلي جاب الموضع أثن إنما الذي يغيب فيه أن يعتقد لهذا الوقت مذيئة الفضل إذا جاء يعتقد لهذا الوقت مذيئة الفضل يمنعناه أما لو أنه أخذ في من يقول بين كل إعاذا من الصلاة تمسك في حديث النبوي وبعموم مؤتابة عقصة الله سلم وهذا أذان الشرعي وهذا أذان الشرعي ثالث لحال المثلة مستغلة ولا ينكر على من فعل هذا لأن له وجها من سلة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدى من المؤذن الأذى الأول فلا يخرج إلا إذا وجدت الحاجة والضرورة والله أحيان أعلم صلى الله عليه وسلم.